وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ وَإِنَّ اللَّهَ لَتُرْجِعُ الْأُمُورَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم قوم بالله الغرور ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير الذين كفر لهم عذاب شديد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 فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ان الله عليم بما يصنعون والله الذي ارسل الرياح فكثير سحابا فسقناه الى بلد ميت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 طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواطر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسفر الشمس والقمر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 والله هو الغني الحميد ان يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تَدْلُ مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا إِنَّمَا تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصَّلَاةَ ومن تزكى فانما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظرمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور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 انا ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وان من امه الا خلا فيها نذير وان يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم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 فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جد بيب وحمر مختلف ألوانها وغراب بثود ومن الناس والدواب والأنعام مختلفة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 فقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله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 جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباتهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي ألهب عن الحزم ان رَبَّنَا لَرَحُورٌ شَكُورٌ الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا غُضُوبٌ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ إنما لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرحون فيها ربنا أخرجنا نأمل صالحا غير الذي كنا نأمل أولم نعملكم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم ضيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم قلائف في الأرض فمن تفرف عليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتاد، ولا يزيد ولكن اصبحت افضل قل اجل شركاءكم الذين تدعون من دون الله تكون ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم تكون كتابا فهم على بينه منه بل ان يعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا وَلَئِن زَالَتَا إِن أمسكهُما مِن أحدٍ من بعده إنه كان حليما غفورا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونَنَّ أَهْدَى من أَحَدٍ مِّن فَرَمَّ جَاءَهُمُ النَّذِيرُ مَا زَادَهُمْ إِلَّا فُورًا اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَلَا يَحِيطُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَنَتَّلَ الْأَوَّلِينَ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 ولكن, ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى فاذا جاء اجلهم فان الله كان بعباده بصيرا